كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بلى على نفسه بصيره ولو ألقى معذره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه